فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطيم وأرسلناه إلى مئة ألفنه يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين يرد بك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شهيدون الا لانهم يَقُولُونَ مَن فِي سَكِينِهِمْ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفَطَمَّتِ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنت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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاكنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إَِّ لَهُ مَ قَامُ مَعَلُ وَإِن لَ نَحُّ الص الصَّحُ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ نَعُدْنَا ذٰلِكَ رَمَا لَوَلِيّن لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وَإِنَّ جُدَنَا لَهُ الغَالِبُ فَتَوَلَّ عَنْهُم حَاحِ وَأَذَصِرهُم فَتَ فَيُ بِصِرُون أَفَ بِعَذَ <td>دلول فإذا نزل بساحتهم فتاصبحوا المنذرين وتولوا عنهم حتى حي وأبصر فتو فيبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِيهِ عِزَّةٌ وَشِقَاقٌ كَمَهِْلَكَ نَامٍ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مُنًا وَعِجِبُوا أَنْ جَاءَ الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ نُمْشِ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لشيء يرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك يبَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك لحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما حَتَا وَاحِدَة ما لَهَا مِنْ فَوْق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِكَ الْيَدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ إِنَّا خَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ والإشراق.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 بَنَ نابِ الحَّ وَلَا تُشْططُ وَهِّنَا صَحكُم بَنَ نَابِحَِّ وَلَا تُشْطِط وَهّنَا إ سَو 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها فقال اكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقى ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا قَلِيلَاتٍ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَأَرْفَنَّاهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى تَتْبِعِ وَلَا تَتْبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ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 تَقِينَكَ الْفُدَا كِتَابُنَا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فَقَالَ إِنِّي يَهبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ فَطَافَ قَامَتْ حَمَّ بِالسُّوقِ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 بعد يا انك انت ال وه فسن غرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب وَالشَّيطينَ كُلَّبًَا النَّائِ وَغَوص وَآ خَرينَ مُقَينَ بِهِ وَلَا تَحَنَّث إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَذِكْرُ هِيَ مَوْآسَى إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْيَدَيْنِ وَلَبِصَار إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ وَإِن هم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من لخيار هذا ذكر وإن فَقَ لَحسَّمَ أَاب جََّاتِ عَدُّ فَتَّاحَتَ لَهُ مُلَ الذكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصلات الطرف أتراب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 جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله هذا فوج مقتحم معكم لا نرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بلنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قد ما لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من اتخذناهم سخريا لم زاغت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ لعلاء يختصمون إن يوحى إلي إلا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روح فَقَعُ لَهُ ساجدين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ وَاجْمَعُونَ إِلَّا ابْنِ آدَمَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَو لَا يَا ابْلِى سُمَّا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ أَو لَأَنَا خَيْرٌ منهم وخلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَذِ عِزَّتِكَ لَ أُغُوًا لَهُ مُ أَجَمَعين إِلَّا عِبدَكَ مِنْهُمُخصين قَالَ فالحق والحق اقول لا امل ان نجهنم منك وممن من تبعك منهم اجمعين من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق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 لَان يقربونا الى الله ذو الفاء ان الله يحكم بينهم ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ القهار خلق السماوات ولرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل أرى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة مَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ اللِّنَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ وِكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئ بِئُوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رب بَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ إِمَّا إِذَا خَرَّ لَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نسي ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن دَادَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ فَمَن تَعْبُ كُفْرُكَ قَلِيلًا نِّنكَ مِن صحاب النار مَن هُوَ قَانِتُونَ لَنَا إِلَى السَّجَدَةِ وَقَائِمِينَ يَحْذَرُونَ لَا خِيرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل احتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولول الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم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 اللَّهُمَّ اخْلِصْ لَهُ الدِّينَ وَأْمُرْتُ لِأَنَا كُونَ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ قُلْنِي يَا أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أن وانفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحت كِئِم غُلَل ذَالِكَ يُخْرِفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُون وَالَّذِينَ جَنَّتَهُمُ الطَّوْتَ أَن لله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم هو اولائك هم اولوا الباب افمن حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من فينا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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتلكه ينابيع في ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفَ أَلْوَانِهِ ثُمَّ يُهِيجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يجعله حطاما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ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 تَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَ الْمَثَانِي يَتَّقُ الشَّاعِرُ مِنْ هُجُولُدِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقُ الشَّاعِرُ مِنْ هُجُولُدِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بَنُوهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وكيل للظالمين ذوقون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 ولا عذاب لاخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون أَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ, وإنهم ميت